عظم الله الاجر يا مشهيه عظم الله الاجر يا مشهيه عظم الله الاجر يا مشهيه هذه ذنب وحسيه يا أمي الشهيد وادعي الوحيد قلبيش أسى وضم المصيبة قلبيش وطان يا ما امتحاج فاقد الولاد وغصة لهيبة انتي الحنان قلبيش أمان بيهي الظنب حبن الحبيبة صبر ايش عظيم جرح ايش الي يا ما صبار جمع قايبا وش بوكل بالسنين وما يتقسمل بال حطم الله الاجل يا وي الشهيد حطم الله الاجل الشاهين هذه زينب وحسين تنت بك يا البحر هذه زينب وحسين تنت بك يا البحر فوقين جسد صبر انسجى موقف صعب احني وضم على المختصر زهره امال يا طول العمر أبكب هظيمة يا عزوتي يا دينيتي قلبي انكسار أشكي الظليمة دينيتي بها مروني قلبي جرحك آهي عفو الله الأجر يا أمي الشهيد الله الأجر زينق ويحسين زيندي بيش يا البحرين عادي زينق ويحسين زيندي بيش يا البحرين يمي انعاش قلبي اندهاش راحي العماد كسرا جناحا عني تروح تترك جروح بيها القلوح تسعى ناحه او يا <تسجيل> الوله السكن حاني جنبي يضيق ظلم صباحا عنا عشر ذي سنين جمعت اشياء البحر والله الاجل يا الشهي الأجل يا أمي الشهيد عادي زينب وحسين إني بتيا البحرين عادي زينب وحسين إني بتيا البحرين فاضي الحنين ذكري الحسين وبناء علي صابري وذعب أمي البني أربع رديت طوف يا ويلي سرعه زينب صبور ما ينكسر رغم جمعة انتي اللي ساه همها تجمعا الوجود صبرك الثبوت يا الشهيد عزه ورفعه اللي دمعات العين وندبي عظم الله الأجور يوم الشهيد عادي زينب وإحسان زفت بيت يا البحر عادي زينب وإحسان زفت بيت يا البحر